للحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اه الله خير ام ما يشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم مشاهدين الكرام مستمعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيثما كانت وجهتكم ومكانكم نحييكم في حلقة جديدة في مستهل حلقتنا في صفوة الصفوة ومع مرحب ضيفنا الكريم فضيلة عبدالعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ لساد الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته. مرحبا بكم في أخبار جديدة. والله بيوصل أخبار جديدة أكثر مساء. بارك الله فيك. اليوم يعني تعالوا صد... وجه صد... وجه فضيلتكم صد... ابتسامة جميلة غراء السبب. والله أنا أستشعر الدخول في حوزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والاقتراب من الرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتراب من النور ومن الشروق الذي نحن في حاجة إليه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأشرقت النفوس. ويعني تصلعت القلوب الى ما هو الى كل خير من عند الله سبحانه وتعالى ف... وان ارى ان هذا البرنامج أصبح الحمد لله له يعني الاثر الكبير في مشرق الارض ومغربها كلما ذهبت الى مكان سبحانه وتعالى وجدت صدى طيبا لا يعني يتصور الانسان ان, ان يعني بفضل الله ان, ان يتوقعه يعني حقيقه في اقاصي الارض من المشرق المغرب من الشمال الجنوب والبرامج ده هو هذا الأثر الطيب فلعل يعني رب العباد عز وجل يرزقنا زرته إخلاص نقوم بهذا العمل يعني حسبا له سبحانه وتعالى ومحبة في رسوله صلى الله عليه وسلم يا رب بارك الله في فضلاتكم وثياء لكم وبما أننا تعودنا مع فضلاتكم وسائر المشيعين والمستمعين أن نكون معا في وقت التقارب نعم. ما رأي فضلاتكم في أن نخصص ولو خمس أو عشر دقائق في البرنامج لتكون ثقرة بعنوان وللمشاهد رأي نعرض فيها فاكسات السادة المشاهدين جميل. والسادة المستمعين والتصالاتهم وإيمالتهم للتواصل مع البرنامج حتى تعمل سائدة هل نساء هذا اقتراح طيب حتى نكون معهم في فواد التقارب نعم تقال أننا معهم يعني بهذا لا. الكلام نحن معهم وهم معنا لأن القبلة واحدة والهدف واحد والغاية واحدة ونحن نقترب من هذه الدروس أنا أتمنى أن تكون دروس عد يعني معذرة وانا اتي الى الاستوديو محمد يعني كما الانسان دائما انه يخلص النية يتوضا كطبيعة عندما يخرج لا يخرج الا متوضئا سواء بعد العشاء قبل اي وقت الا اني عندما اتي للحديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكفي الوضوء ولكن يكفي الوضوء الظاهر والباطني ويكفي الخشوع والهدوء والسكينة عندما تدخل, تدخل الى رحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قبل المزلف إلى رحاب المصطفى عليه الصلاه والسلام هنالك فكس طويل م. يعني ساقرا نتفا منه على استاذ المشاهدين لان حقيقه ربما استاءوا من تعليقي على الاسئله في المره المنصرمه لكن هذا فكس من الاخ العزيز سعيد محمد الزهراني مدير مركز الاتصالات الاداريه السكك الحديد بالمملكه العربيه السعوديه يقول فيه تلفزيون الشارقة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن معكم على رقب الخير في برنامج صفوه الصفوة, الصفوة وامتدادا من هذا ديننا ففي الحقيقة أن كل تلك الحلقات التي اثريتم بها المسلمين في كل مكان ونلتم بها رضا الله تبارك وتعالى أولا فجزاكم الله عنا كل خير وإن الحلقة الأخيرة لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانت حلقة كافية وشافية من شيخنا الجليل فضلت الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله فلقد كانت حلقة اشتملت على تفسير وإيضاح وشرح لم يسبق أن شوهد في كثير من البرامج الدينية أخي محمد أتمنى أن تعاد هذه الحلقة مرات ومرات ويتم ترجمتها إلى عدة لغات وكذلك يا حبذا أن جميع القنوات الإسلامية في الوطن العربي الإسلامي تعيد بثها حتى يتمكن جميع المسلمين وغيرهم من معرفة حقيقة القوم. ومثل هذه الحلقة التي أبدع فيها شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي. ك في الإيضاح والشمولية التي تصل للمشاهدين بكل يسر وسهولة فجزاه الله عنه خيرا وبورك في علمه وعمره فلن نوفيه حقه مهما تكلمنا عنه فالله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجزيه ما يستحقه من بركات الواحد الأحد حقيقة الفكسي طويل جدا لكن نكتفي بهذه النقطة من الله خيرا أبو سعيد محمد الزهراني ويا سر بن يزيد في الحقيقة وفي إضافة أخرى أشكره عليها وأحمد علي يوم الاربعاء الماضي ما وجدت طائرة تقلني من جدة إلى البحرين فالإخوة اقترحوا أن انتقل من جدة إلى الدمام وعند الدمام وجدت صديق أبو ياسر ومحمد أخذني بسيارته من الدمام إلى داخل البحرين عن طريق الحدود السعودية البحرينية ويعني الرجل دمت الخلق يبدو أن أهل الدمام جميعا بهذه الدماثة وهذا الخلق العجيب وكأن الرجل أنا صاحب فضل عليه عندما أوصلني ولست وليس هو بصاح فضل سبحان الله فشكر الله للاخ محمد الذي اوصلني يوم الاربعاء الماضي عبر الحدود السعوديه البحرينيه واشكر الاخوه في الحدود من ضباط وارحبوا بترحيب غير طبيعي وقبلوا راسي ورحبوا بي كاني داخل الى بيتي فحقيق الله هذه اعمال يعني تاطئ الانسان فيها رأسه يعني تواضعا لإخوانه المخلصين ونسال الله ان يرزقنا واياهم الاخلاص فهل محبه لا تشترى بمليارات وانا شخصيا في نعمه لو علمها كثير من الناس لقتلون عليها بالسيوف هذه النعمه هي محبة الناس ورضا الناس ما الله ان تكون يعني رضا من رب الناس عز وجل. يا رب فهذه يا رب رب يعني لا. لا يشكر الله ما ده يشكر الناس نعم ونسال الناس الله, الله. الله سبحانه وتعالى ان ينشر المحبة بين رجوال العالم الثاني بكل قلوبك وهذا الصوت. ما نمله قريبا سوف نرى خيرا لان خراص الامه اصبحت في حالة من اليقظة التامة نعم ولكن ينقص العمل ان شاء الله جيد هذه الأمة التي أصبحت في حالة من اليقظة التامة الآن كانت قديما أمة عربية نعم. لم تكن أمة إسلامية نعم. في نفس الجزيرة العربية التي نعم. يعني غمرت بفضل أهلها نعم. نعم. في يوم الأربعة الماض قبل بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هل كان العالم آنذاك في هذه البقعة بداية كان صاحب حضارة العرب كان لهم حضارة في هذا الأونة أم لا لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العرب اصحاب حضاره قيميه منذ بدايه التاريخ يعني حضاره القيم معم. التي عند العرب التي لخصها سيد العرب محبار محبار و... وسيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق هذه المكارم كانت موجوده عند العرب باركنا في صفات سيئه سوف نعرضها والتي كانت نفس الصفات لا نجد في اي امه من الامم هذه كانت صفات العرب النخوه والشهامة والكرم والبطوله وسبحان الله ونصفه الضعيف ونصفه المظلوم هذه كانت اخلاق ما كانت موجوده في العالم فنقول انهم اصحاب حضاره نعم أن اذا فسرت الحضاره ان صناعه دبابات والطائرات وظلم الناس ليست هذه حضاره هذه همجيه وان وصلوا الى اعلى تقنيه اذا استخدمت هذه في الدفاع عن المظلوم وفي العدل وفي اقامه الحقوق هذه حضاره وهذه مدنية جاي. إذا كان العرب يتحلون بهذه الحضارة وتلك ال الأخلاق التي بواس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لإتمامها فلما كانت حاجة البشرية أن ذاك لرسالة دينية للإسلام مثلا هو الموضوع المحمد يحتاج إلى شيء من, ال من التوضيح طيب يعني أنت انظر إلى العالم قبل رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام انظر عالم وبعدين أمة وبعدين حبيبه وبعدين بيت وبعدين زعيم لهذا البيت وبعدين ابن ذبيح لا. وبعدين خير خلق الله يعني اذا من هذه السلسله جيد العالم في هذا الوقت عالم فقد طمانينه الظاهر كما فقد طمانينه الباطن يا لطيف عالم فقد المنظومة التي يعني هي ما بين المخلوق والخلق نعم وهذه ضياع ال ال ال الطمانينه الداخليه الطمانينه الخارجيه احنا امه كنا بلا بلا ملك بلا حاكم يعني كل قبيلة لها زعيم نعم حتى يقال ان احد كبار العرب يمكن عمرو بن كرثوم او شيء ذي كده الشعر المعروف يعني صارت معلقات, طبعا معلقات. كان او او او فذهب الى فارس رأي اجتماع كبير ما بين ملك الفرس كسرة وملك الهند وملك الصين فعدها ملوك يعني، لا. فقالوا هذا شاعر العرب عم أدخلوه فقال له ملك ال كل يعني كل ملك ي ي يندم حضارته الصين ملك الصين يقول حضاراتنا ومتى كذا كذا والهنود يقولون كذا وكذا والفرس كذلك فقال له عم尔 أنت أنت معرب لا لا ملك ركض انسان كل القبيله كده قال كلنا ملوك هذا العز العربي العجيب أنه أنه شاعر ان شاعر ان كل واحد فيهم ملك, ملك. آه. فدي قضية لكن لكن ال ال هذا العالم فقد طمانينته الظاهر والباطل لماذا بيزنطه ما كان في ثلاث محاور في الوقت ده لا. بيزنطه من, من ناحيه لا. وبعدين الفرس من ناحيه يعني الروم والفرس م. والحبشه هذه كانت حضارات السلف موجودة موجودة نعم على القوة سليم بالتحكم. بظنطه تركت الدين ودخلت في الجدل وحولت الجدل الى علم. لا لا الروم. الروم. ده إحنا بقولنا به ده معدم الكلام والفلسفة والجدل وصيارة وعلمها. بناس جدل وإحنا كمسلمين من هنا الجدل. من الجدل رضي الله صحيح. فارس الفرس بدأ يشت... يعني يشتكون من دين الفرس ويتمردوا على هذا الدين لعبه النار تو علاء ذو الحبشه اختلطت فيها الاصنام التي تمثل المدنيه والاصنام التي تمثل الجاهليه وكان العرب لهم نصيب من قضيه الاصنام تختلف عن الاوثان اليونانيه التي كان فيها مسحه الجمال اداه عنها شرك يعني لا. ما على الجلد وكان حتى اليوناني كان ينحني لا العرب كان يميل دليل على قلة يعني ضيع زنوك، ضيع الجمال، وضيع, وضيع الدين، <تصفيق> <متحدث> يعني الأثاث استله، يأتي لي يضع عليها الموقع، ال... القدر الذي يقود عليه، بعد ما يقوده على حجرين حجراين، وحجر مقابل، اللي هو يعني اللي عندنا في البلد من كانون كنون، راس، وكنون دي كلام عربي، صحيح، صحيح، يعني قرأ أبو نواس زوجته. تنحي فيدسي عنا بعيدا راح الله ممكن عالمين غرباً إلى استودعت سراً وكانون <تصفيق> مع <من> المتحد فينا <تصفيق> فالأثاث الثلاثة هذه حتى كان العربي من ضمن الدور ثلاثة الأثاث يعني ثلاثة ثلاثة الدور بعد ما ينتهي يريد أن يترك المكان ويقلع يعني وهم كانوا يعني ينظر أيها أجمل أي حجر أجمل من الآخر يأخذه ويسود حتى لما سوء عمر قال <تصفيق> قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاط قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية كلمة جميلة فعند كانت, كانت لنا عقول طبعا عقول عقول كبير ولكن لم تكن هناك هداية ناقمة العقل دون هداية لا شيء. لا؟ لا. يعني يعني العقل دون هداية فجرت هيروشيما صحيح وصنعت الحرب العالمية الأولى والثانية وقتل ستون مليون من البشر لا جميلة لهم ولا ناقة ولا جمل متى عندما يوجد العقل دون هدايه م. وعندما تجد الهدايه مع العقل فانت مع يعني صفوه الصفوه صحيح عالم فقد ال ال الطمانينه الظاهريه والباطنيه ثم امه ليست بذات دوله امه العرب لا. مش دوله لا. ما كان لهم ادنى تاثير لا لا لا دوله, دولة لا, لا دولة دولة لهم عباره عن قبائل رحل او م. ناس متغطرسين يجي قليل يحمل حما والاحمر من ايه من حما كولاي ايه حما كولاي بينبح كلب كولاي اخر صدى لصوت الكلب ده ارض كولاي هذا حما كولاي هذا حما كولاي وهي ثنيب لا يستبح وهي ان تذبح حما كولاي بناقه او بعير او او حمار حتى ولما حدث ولما حدث اقامت حرب البسوس مجرد يعني بس الناقه دخلت في حدوده وهو ايه وهي خالص زوج زوجتها يعني ليست غريبه غريبه بس كم لا. كم عام من فضلك سامع اصحاب الحرب, الحرب 40 عام 40 سنة لناقة تدخل في أرض لأن لا هي ناقة لما فوق نحوها سهما, سهما. ودخلت الناقة وينزف الدم من ضلعها. قالت البسوس للي للي لابنها لابن اختها اللي هو أخو بزوجة كليب, كليب. سبحان الله جساس ابن مور وضيم البسوس أوه. البسوس حفر لها في أرض كليب فدخل جساس, جساس على كليب قتله وقامت الحرب بين القبيلتين في حرب البسوس المشكومة أربعين سنة وكان جلالة بنت مرة زوجة كلين اه فقالت انني قاتلة مقتولة ورعل الله ان يرتاح لها ترتاح لي اه يعني هذا قدي ابنة الاقوام ان سيئتي فلا تعجلي حتى تسألي فاذا انت تبين الذي يجب اللوم فلو عدل ان تكون اكتب رئي على شفق منها عليه ففعل سبحان الله جل عندي سير في جبتات فيا حسرتي في عن من جلت او تنجلت تماما هذا اللي... هذا الذي فجر طاقه العرب في السير ايضا هذا الذي تقولوا فاضلراتكم الان يعطينا ضوء لكيف كان يعيش المجتمع ان عن... الغلبة للقوه القوه لا ليس للاصلح فعالم فقد الطمانينه وامه ليست بنزه دوله ملهاش كان دوله مفيش رئيس للدوله مفيش كسرى مفيش قيصر مفيش النجاشي لا لا قانون ولا دستور و... لا لا هي واحيانا قا... قا... قا... على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا صحيح. ما ما وجدناش حد نحاربه نروح على قبيل البكر ونضيعها اخينا اخي اه ما... ما... ما... فقدت خلاص المسألة سبحان الله ف... فام ليست بذات دولة فتطلع الى شيء وقبيلة او او او مدينه لها رحلة ثانيه في... رحله الشتاء ورحله الصيف تخرج منها وهي ممر لل ذهابا وجيء وهي أرض فيها الكعبة بمقدارها وقيمتها مكه مكة هناك المستوى الثقافي العالي عقاض ذي المجنة ويضرب ال ال الود المجال ووو تظهر الحمراء حمراء للنبضة وللخسارة نعم أنا أنا لا, لا, لا داعي لا ادخل أدخل في, في مضمار مدمار فيه نتعلم تعلم الله أمة ليست بذات دولة، لكن تيقفت على أن الكل يريد أن يستبيحها كما تستبيح الأمة اليوم. أب لا يعجبه أن يكون أن يكون كعبة المسلمين يبني كنيسة القلايس. الوحفة الحارة شو اللي يبنيه في اليمن؟ في اليمن. آه يجي يحاكي بها الكعبة؟ يحاكي بها الكعبة. وغدا يلا نهدم الكعبة. واحد عربي سبحان الله يعني أخذته عزة العروبة. لا. راح عزك الله أخذ القادرات يعني تتابعنا هو ورطخ بها جدران الايه الكنيسه هذه الكلفة، فأقسم أبراهام لا هذمنا جاء إلى القبيلة هذه القبيلة لها شعبتان أبراهام الأشرم, أبرها الأشرم. القبيلة قبيلة قريش أو قبيلة هذه القبيلة هذه قبيلة بنو عبد المناف هذه أو يعني من يختذلون مكة من يختذلون قبيلتان أو شعبتان شعبة فيها الترف والصلف. بنو أمية، بنو عبد الشمس، وشعب أخرى بنو عبد مناة، فيها من الرقة والسماحة. ثلاثه تسلسل نعم. إحنا زين نعم صحيح. نحن مهبطين لنعلو. نأخذ النور من الله ف... فالقبيلة فيها هذا ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال الإشارة الطيبة زعيمها رجل قوي الايمان صادق النية عبد المطلب ما رأه أحد إلا أحبه. جد الحبيب صلى الله عليه وسلم <سؤال> <سؤال> إنسان عنده صدق إيمان عجيب لما رآه أبره أجله احترمه وادسه بجواره قال له ماذا تريد يا زعيم قريش؟ قال إن جنودك استباحوا مئة من إبلي قال لما رأيتك كهفتك أنا جئت لأقتلع بيت أبائك وأجداد وأنت تحدثني في مئة من البعير من البعران والنوق قال الابن انا ربها اما للبيت فله رب يحمي الله لها العبد المطلب يتعلق بالكعبه تعلق بالاثاره اللهم الله ان العبد يمنع ورحله فمنع رحالك وانصر على اهل التوحيد و اليوم ال مصطلي يريدون ان يستبيح لك الى اخر الكلام لدى على رجل فيه في قوه التوحيد كامل تنزل من عبد المطلب إلى أب عبد الله أب هو عبارة عن قبل الأب مع درستاتنا ديانة عبد كانت ماذا؟ الدين الموجود الدين آه. الموجود أدين شتى في جماعة موحدين زي زيد بن النفيد وورقه بن نوفل. والجماعة دول إيه اللي ما قرأوا الكتب وسبحان الله العظيم والرجل القصة بن سعيدة قصة هؤلاء سعيدة يعني هؤلاء دول وحدوا وحدوا تبع الدين النصراني تبع على على الحنفية السمحة يعني الكون له رب وليس كذلك الأصناع هم يعبدون رب الكون يعبدون رب الكون لكن بالما هي بالشريعة كيف لكن م. هم لا يسلدون الأصناع م. تأبى قلوبهم وعقولهم السلد الصلاة حتى م. يقال ان هم مجتمعوا مع بعض يعني كيف يعني اننا نسل لأصنام لا تنفع ولا تضر فكان مم. هذا الموقف يعني. الأماكن فيها يهودية توراة. لا يهود لم تكن تكن في الجزيرة العرب اليهود كانوا يقطنوا يسرب المدينة. المدينة مم. لكن ما, ما كان في مكة مكة لم يسكن فيها حتى نصرانة كانت قليلة. مم. وما كان عباد أصنام. وسوف نرى الآن يعني ثامن صنم بعدد أيام من السنة كان هناك أصنام ولا تعرف. أحسنتم. يعني بهذا عملنا صننا توصيفا للمكان الذي ينبع منه. كلامك. أم. هذا الاب عبد الله تستطيع أن تقول هو بضعة من عالم الغيب وإنسان من طينة الشهداء جاء إلى هذه الدنيا أو بعث إليها أو أرسل إليها ليضع هذه النطفة الشريفة ثم يعود إلى عالم الغيب مرة اخرى هذا ذكرك إذا أردت أن تقول هذا الشاب الوضيء الذي تتمنىه كل النساء خريجي سبحان الله لماذا؟ أولاً قصته مشهورة في العرب كلها يعني عبد المطلب نام مرة فرأه في الرؤية يقول له يا عبد المطلب احفر برة فقالوا ما برة في برة؟ دين؟ مش برة يعني باللهجة العربية؟ برة الخارج لا لا لا برة بحبطا متأل مربوط وما برة استيق راها بالهاتف وسيطر اليوم التالي جاءه الهاتف وقال احفر المضمونة قالوا وما المضمونة هرب الهاتف والصيق اليوم الثالث احفر زمزم قال وما زمزم زمزم في هذه الام طمرت بعد عصر اسماعيل يبدو قلة الرواد الى الكعبة والاتربة والرياح وامر التعريف فطمرت لكن اسمه زمزم كان معروفا لديه والذي في الروح يقول وما زمزم قال له الهاتف لا تخفر ولا تزم لا تخفر ولا لا تقل ولا تنقص, ولا تنقص عند نقرة الغراب الأعصر الغراب الأعصر في اللوح هو الغراب الذي له ريشة بيضاء وهذا نادر في الغراب دليل أصبح الصباح فيسير بجوال الكعبة فرأى غرابا أعصر تذكر الرؤية فجاء بفاسة يا قريش هرعت ما تصنع يا سيد قريش قال أحفر ما تحفر عفوا زمان ما بس كتير جنب بيت الآباء والأجداد ما الثالث والخالد والباقي والمضاع هذا هذه قيمتنا عند العرب كيف تحفروا جنباه تهدم الكعبة بالجوار الكعب جوار كعب فقال والله يا رب لو رزقتني عشرة من الولد لأذبحنا واحدا منهم تقربن إليك لأن لم يكن أنجى إلا الحارس عبد الله الطارق عام الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحارس فقط كان عنده الحارس طبعا. لو انا احاول عزوة والعرب يهتم بالعزوة والعاد هذا المنطق انا هذا المنطق موجود سبحان الله وذكر ربنا لما لما من على الوليد انزرني ومن خلقت وحيده وجعلت له مالا ممدوده وبيننا شعول كان عنده 11 ولدا من عيمه خالد بن الوليد يا الله يقال ان خالد كان اقل له. الله اكبر آه. هاي حاجة, حاجة شيء إن... هو يمشي في المواكب وهم احد عشر فارس مشي ولا مش يعني من عيني تخلص يعني واحد منهم ينزل من من من دول تغرب بشر دولة أنا وضختيني فالمهم <تصفيق> روزك طلعت العشر فطيب و... لابد أن أذهب أحداً <تصفيق> كيف إن الله هذا نظر من الله وحفر تركوه يحفر لا والقصة لها بقية إذا كنت عشان ناخد السيرة كده براحتنا يبقى مواضيع قلوا يا عبد المطلب علينا أن نتحاكم إلى راهبة الشام كان عندهم الحس بتاع الرهبانة والكهانة والعرافة لأنه كانت قوي عندهم والله يعني عندهم أيضا أن يتحاكموا إلى غير أكثر إلى إلى ما هو ف... المدى موجود آآ آآ يعني لا فترة الناس مهما طمستها اتربة الكفر تظل الفترة تنتظر من ينفضها قد تأتي لحظات وقد تأتي ازمات وقد تأتي في الوضع صحيح المهم هتنفض يوم الماء بلنا قوية وهم ذاهبين الى عرافة الشام تاهوا في الصحراء انتطع الماء الماء انتهى او شكوا النوت طيب الحل الوحيد نعمل ايه قالوا كل واحد دفن قبره واللي يموت اخوانه يدفنوه كانوا كانوا سبعه رجاله تحت قيادة عبد المختار ف وبعدين اخر واحد يموت سوف الطيور اساسين والناس يعرفوا ان كانوا فيه هنا ما تعرف مكاننا قال عبد المختار انا لا اي اس ابدا انا لا اعرف ذلك ونهز ناقتها وقفت برجليها الخلفيتين وعندما أوشكت أن تقص بالأماميتين إذا عند حافرها الأيمن تنبع عينه من الماء وسط الصحراء قال عبد المطالب أنت رجل المبارك سوف لا لا نذهب إلى التعوى تعالوا نحفر ونحفر المهم جاء على قضية الإذاح رعا يا عبد المطالب كيف حفر؟ هو ما سمع أحدا من أبنائي لا ما سمع أحدا طيب فأرسل إلى عرافة الشام الكاهن نعمل ايه يا تكمل ديته فيكم ضرب دي فينا عشره عشر من النوق مم. طيب جميل ضرب السهم طلع على عبدالله الاول فقلت طيب افدو عشرة افدو عشرة من الابل ضرب السهم إم على اما العشره واما عبدالله بن عبد المطلب وقعت على عبدالله زادوها بعشرة ذو ب 10 10 مرات وكيف كان الضرب بالسهمي ضرب السهمي عباره عن قداحيه يكتب الاسماء مثلا هذا قداحيه قداحيه مكتوب لا. يعني او زي يعني نقول مش ورقتين انا مقطعتين من نعم مش عارف عن حاجه مم. مكتوب عليه افعل ولا تفعل للوز... لاستخدام الاذلام ولا تستقيم الاذلام لان ربنا ادانا صلاه استخاره شو عظم من الاستفسار بعد انت بتقسمه بالازلام اه هذه هذه الاستقسام افعل ولا تفعل كيف يحدد الولد من البيت يكتب الاسماء ويحدث السماء سبحان الله وبعدين يجيبه طفل اوشيء او رجل كبير السن السنة أو من عدة القوم وياخد زي القرعة بتاعت كاف العالم كذا يربل متاحا يبدو ان احنا برضو لنا جذور ضالب اذا القرعة موجودة نعم. عندنا نعم يضربوا سبحان الله يطعر عبد الله عشرة الى ان وصلت الاب المئة فوقع السهم على المئة من الاب فذبحها فدبحها الفقراء والمساكين والمحتاجين والضيوف والسباع والطير، ففدي يا عبد الله ولي النبي صلى الله عليه وسلم ليستبقى يا رب العباد هذا الكرم ويقول صلى الله عليه وسلم أنبذ ابن ذبيحي، فعبد الله عبارة عن بضعه من عالم الغيب وإنسان من قيمه الشهداء لتتعس أو أرسل إلى هذه الأرض ليضع هذه النصف الطاهرة ليظل مع زوجته اياما ثلاثة فقط. ظل ما أمن بنتها ثلاثة أيام فقط وذهب في تجارة وذهب ولم يعد فتوقف طليلا عند هذا أتوقف. الحد ونكون بعد هذا الفصل سيدنا الكلام وسمعين الأعزاء إذا كان جد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتوي ذبح أحد من أبنائه فلما نظر هذا النظر ويقدم الفدية والقرباء في النهاية نتعرف على الإجابة بعد هذا الفصل كونوا معنا <تصفيق> شاهدين الكرام مستمعينا للأعزاء مرحبا بحضر فيكم مرة أخرى ومع المرحب وظيفينا الكريم الدعالي الإسلامي الكبير فضلت الشيخ والسلام الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضر فيكم مرة أخرى التشاؤل الذي طرحناه مع فضلتكم قبل هذا الصاصر يعني هو نظر أن يسبح أحد أبنائه ثم حاول أن يفتديه في ساعة التنفيذ لماذا؟ أولا هو الإنسان سعة الورطة نحن في, في طبيعة في حياتنا الإنسان يقع في ورطة الطالب أو ولد الطالب ولد المريض إذا دخل ولد غرفة العمليات أو الزوج المحب لزوجته دخلت غرفة العمليات يقول إن شاء الله بإذن الله ربنا نجيها إن شاء الله أنا أصوم شهر أنا أزود شاب أنا هكفل عشر من اليتامة أنا هعمل كذا النظر ما طلبه الله لا مني ولا منك أفضل. ولكن نحن الذين فرضناه على انفسنا فاذا فرضته انا فصار فرضا اوفوا بالنذور مم. الذين يوفون بالنادر فاذا قضيه توفيه النادر دي قضيه مهمه جدا من ايام العروبه الاولى فعبد المطلب سعت الازمه يعني نذر ماذا يعني ماذا، فلما جاءت الحقائق الامور ونوى وهم ان يذبح ولده مم. اذن هو رجل صادق الصادق فيما يقول ضجت قريش ضجت قريش لأن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا يهيئ له أسبابه وهم رأس الكفر لكن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الذي لا خلق له وبالرجل الكافر وبالرجل الفاجر الله أكبر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الدين يعني مثلا مثل أطمئن جدا لما لايجي المصحف كده مطبور في مرضعة هيد البرك الألمانية لأنه منضبط على الحاسب الألم ضبط غريب وورق صقيق والحروف ومراجعة مراجعة تامة سبحانه تطيئن يؤيذ الله هذا الدين بمن لا خلق له سبحان الله جيدا <تصفيق> <تصفيق> من البرامج بتاعي يحقق ضاعها المحمول وضاعها مش عارف على ايه كله القرآن كلها كنا نود ان نكون نحن المستمعين لكن الى ان تتسلم الامه الزمان باعمالها وافعالها ان شاء الله لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للامر اسبابا فتجد الطريق كلها تقف في وجه عبد المطلب سيبقى عبد الله لان لأن فيه النسمة الطاهرة والنسل الطاهر وفيه خير خلق الله ولا بد ان يبقى، لا بد ان يبقى إذا له اسبابه جيد تمام. فجاه بماء من الماء بن خرس وظل عبد الله. كانت عمره كم كان اللي... أنا ذاك؟ نعم. عمره كم؟ لم تذكر كتبه. لا يعني ذكرت ما بين الخامسة عشرة والعشرين من رمضان. طبعاً شاب قال سبحان الله وسبحان الله العظيم. وبعدين عبد الله تذكر الكتب أن كلم سير في شوارع مكة تتمناه كل ذات الخضور الله أن, الله أن الله. يكون زوجا له في وسامته وقسامته وأدبه وخلقه وحيائه ومشيت. متميّن. شرعي. لازم يكون لا لا لا لا لا لا. لا متميّن. عن إخواته. يختار التمام. فلتمان إخوة. سبحان الله. فاا ف... إذا أم أكرمه الله عز وجل بأمنا بالذوات. نفس القبيلة. ل... يعني هم يعني في في أقارب. في في قرابة. ال لأن دول من بني الزهرة. كان بني عبد المناف وفي في مصاهرة بينهم. نعم تعالى وقفه عم لما لما يعني الله عز وجل بقدره ينسج لك ثوب القدر بهذه الحكمة الإلهية العالية يعني الاسماء المحيطة بالرسول ده حجيبة يعني أنت أمام لوحة غريبة تقرأها في التاريخ فلا تملك إلا أن يعني تخف نطاعته الرأس أولا أبوه على غير الأسباب عب الله كان قديم جدا في بيئة العرب كلمة عبد الله دي في عبد الله وعبد مناف وعبد العزة عمه عبد العزة العزة هذا صار من أصله سبحان الله ف... عبد المطلب عبد المطلب سبحان الله سبحان, سبحان الله. الله ما ما من المتطلب يعني... يعني... يعني لكن أنا أقول أنا تعال الأب والأم والجوا عبد الله ليس عبد الله لا ولا عبد العوز. شو كان محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله. م. أمه أمينة بنت وهب. هذه التي تهب العالم أمه بولادتها لأمن العالم. صحيح. نعم صحيح. لكل مريم من اسمه. نصيب. لابد. صحيح. بابد. وبعدين تستقبله على يديها أم عبد الرحمن بن عوف اسمها الشفاء. الله اكبر وكان الشفاء تاخذ على يديها شفاء العالم كله من امراضه وادرابه واوتاره وأرجاسه يدخل على رب العباد عز وجل الشفاء م. تجد حاضنته ام ايمن يمن وبركه سبحان الله هذه الاعجميه الغريبه ام أيمن. ايمن هذه كانت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تتقف في بدر و تدعو رب العباد قاتلوا قاتلوا ثبت الله أقدامكم ولا تخرج لسانها في الساء يضحك الرسول المسلم مع معه يقول يا ام ايمن انت اعجميه قولي, قاتل قولي قاتلوا مساركم الله ثبت يا ام ايمن أي قيد <تصفيق> هذا الود من الرسول ده لمن حوله وفي ناس والله إذن ما تعرف الود لا إله الله. وعائشة مكروها والناس يكلمونها ويكرمونها للاتقاء ل وهذا أشواذ العباد لأن في عزل معناه يقول عبد. دائما هذه لما هاجر النبي وخفية ظلت أيام لا تناه لا نتمنى ان وصل سالما إلى المدينة فهجرت خلفه فانقطع انتهى الماء وهي في رحلة وحيدة كان منفردة كان عمرها 78 وسبعين سنة وعلى بعيرها تدعو رب العبادة أن يسقيها فنزل لها دلو من السماء بغشاء أبيض الله شاربت الله فما عاطشت بعد ذلك الله لا أصل اقترب مركة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقترب من رسول الله عليه سلام. كان له مولى عبد اسمه لا. شفينة شفينة ده تهسر عن الجيش دخل في الصحراء طبع له أسد الأسد جاي على سفينة فسفينة كده تقدم منه قال يا ايها الاسد انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الاسد يتمسح في سفينة ويبسط ذيله ويحرها وظل بجواره يحرسه حتى وصل الى القافلة ولا حتى الرسول الله, الله, الله هذا الذي ارسله الله ليكرم العالم كله العالم مش عالم الانسان فقط لا اكرم الانسان والطير والحيوان والبيئة حقيقة هو رحمة للعالم سوف نرى والجن. كُل مرضعه كُل. كل, كل. على مرضعة حليمة السعادة حب وسعادة. بعض كل المرضعات قدم ما يافين ده يتم من ياخذ اللي يأخذ يافين مني أخذ يافين لوربع. فاا الزوج حليمة كده خذيها حليمة الله ان يكون في خير. من يعطيك يعني العمام الأكل ما خديه مو أخليته. الأتان بتاع حليمة وهي جايه كان تعبان ويمشي خطوه ويتعسر خطوات. لا. لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم فارقه فنزل رضي الله عنه. الأتن أنثى الحمار، انثى الحمار. كان سبحان الله. ليس حمارا ذكر؟ لا لا أنثى كان <تصفيق> تعبانه والله عرفته من عشارة ولا تعبان لكن لا. تسبق الركعت عن حصان يعني مضمر. سبحان الله. لاحظت هذا. حمار. ولا كل لاحظ ما, ما تصنع عنه يا ما تصفعت سبحان الله. هذا لا بد أن في هذا المولود بركة. ها. هذه آمنة. بنت وهب ذهب العالم الان ادي عبد الله ليس عبد الله ولا عبد العزة هذه الشفاء سبحان الله اللهم عبد الرحمن العاوز ادي ام ايمن يوم مباركة هذه حليمه السعديه ادي حليم عليك هذه المسميات طريوه بقى لا هي اسمها سبحان الله بهذا المنطق سبحان الله طيب اذا العالم في هذا الوقت في اراصات اهي على مدرسه الاحتراج جنابي انما تزوج عبد الله من أمين بن فضل. ماذا نقول؟ يعني نقول عبد الله كذا أم. الله يعني وارد النبي صل الله عليه وسلم. وارد النبي صل الله عليه وسلم. استحني أقول عبد الله, عبد الله يعني. عبد بن عبد المطلب والد النبي صل الله عليه وسلم لأن هؤلاء أهل الفترة. حسابوا على الله نمشي كأن هذا ما كنت أنت. بايعنا هؤلاء أهل الفترة هم الذين ما بين النبوات والرسل ما وصلتهم رسالة. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبع سرزق. احنا لا مكلفين ان نقول ان والد النبي كان دين وكذا اولا هذا الكلام لا يحدل لنا. لنا ان نقول أصلاً لا لا لا لا لا لا هناك مؤلفات تناولت هذا الموضوع والد النبي في النار والله هذا خط في, في صحراء لا تذهب انت وانما ما تزيدك الا بربلة ولا تزيدك الا سبحان الله وما كلفنا. هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر لن يوم إن أجبت عن السؤال دخلت الجنة إن إن إن إن الوثاب تتقوى النار هل عبد الله عبد الله بن عبد المطلب كان مؤمنا أم لا؟ يكون هذه يعني قضية سبحان الله. حنا تزوج أمينه أمينة بن سهاب أنجب النبي عليه سفرة والسلام متحملة فيهم؟ لا هو بالضبط مكث معها ثلاثة أيام حتى كان يسير في شوارع مكة فتقول النساء أين النور الذي كان في وجه عبد الله سبحان الله وكان يحمله بين أضلاعه عمل الوراثه ابني في ال... عجيب عجيب اما ذكرت لك من قبل عن رتبه الحسين رضي الله عنه أنه قال رتبه ورثها عن عمه موسى عامل الجينات بين الصالحين سبحان الله ايه لما, لما يقول جعفر بن طالب اشبهت خلقي وخلقي هل عامل جينات بن كان يجب بهم كان يجب تماما من جعفر وكان فيه خمسة من الصحابة سبحان الله. جعفر وفاطمة وثلاثة آخرون لو رأاهم أحد تظنه الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله. هذه الجينات تعمل الجينات الورثية دي لعامل كبير ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه فأنا خياره من خيارا من خيار, من خيار, من خيار. من خيار. آه يعني هذه السلالة الطاهرة سبحان الله ما كث معها ثلاثة أيام كانك و... حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومت وذهب في التجارة وجاء الخبر لامنة انه خدمات لم تشعر امنته باي عرض من اعراض الحمل وهو في بطنها ابدا لا وحم ولا رغبة عارف فيه ولا فيه وتعب أبنى. ولا ولا سبحان الله وحتى رأت في الرؤية ان سلسلة من نور او طاقة من خرجت من بطنها فانهرت ما بين السماء والارض وما بين المشرك والمغرب من الذي تعهد امنة بنت وهب والد وخلاص عبد المطال الكبير مطار. العائلة, العائلة موجودة بالبيت لا طبعا القيم العربية والبيوتات الكبيرة هذه البيوتات كانتها قيم ومبادئ سبحان الله قيم ومبادئ كبيرة كانت المرأة العربية رغم ان فيه قبائل كانت تائز البنات احياء لكن فيه قبائل كانت يعني سبحان الله هند بنت عتبه وهذه ال... الصادقة بالحق حتى في وجه أبي صفية زوجة أبي صفية وهم معوية وهم حبيس هذه قوية قوية سبحان الله حتى ترد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم البيعة آه ستوصله ولما أسلمت فنحى النساء جانبا ووضعوا علفهم بدرس قالوا ولا تس ولا تسرق قالوا هل تشرك الحرة يا رسول الله قالوا ولا تقتلنا أو لا تقتلنا خشيت انناق قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت في بدري انتباه فالأهند نعم يا رسول الله فرعث الله عالم فيها فلأ عارفها من منطقة ففمنطقة المرأة العربية منطقة عجيبة سبحان الله لما نزل القرآن ولا, ولا ولا تبرجنا تبرج الجحليات الأولى عارفها المرأة العربية كانت دليل والفقه تمرئ تعمل أق النصيحة العامة زي ما بعض النصيحة عند النوخ عند النوخ بالقى تشق جلبابها من أعلى الورك مم. إلى أسفل فإذا ضربت برجلها انفتح اللسان ولا ضربنا بارضين جن... بيعلن ما يخفينا من مصادر الاندهار بريدها... تظهر ردها كامله سبحان... كانت كان يتفنن وهو وما... وما زلنا هؤلاء ف... احسادهن يعني الناس قال الهدا للجميع يعني الاسلام شيء ليغطي المهم فثلاث ايام و... وانتقل انتقل بل... إلى... إلى... إلى... إلى... الى ضفيق الى رفيق اعلى وسبحان الله العظيم آه... يعني كانت آه... امنا رضي الله عنها يعني الحنان يزداد دائما عندما يكون المولود يتيما عندما يموت الاب في المولود في بطن الام من الموجودين حوله موجودين حوله يحتاج الى هذه رحمة موجودة عند الناس. عن عند الناس عامه فبالتالي يكون عند الناس تعلي من القيم والمبادئ والعائلات التي فيها هذه يعني البيوت الشريفه بهذا المنطق يعني نعم اه وضعت ايه فقط بس نسقط التوطيعه السريعه بعدين ندخل في التفاصيل يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا مختونا مسرورا سبحان الله يعني احنا ولد الولد بالحبل السري وبعدين بعد ايام تسقط السره لو ولدت سرته جاهزه مختونا خلاص ما, ما حد يقترب منه وشفاء لها وشفاء لها تستقبله ووضعته عليها وبين تضعف نزل على بطنه يديه واليد وبطنه وراسه مرفوعه الى السماء الله اكبر الله حتى ان امنا شعرت ان الحجره تموج باصوات هي لا تسمعها سبحان الله تخيل مولد رسول الله يعني أطهر من عرفت البشرية أنطط قدم إنسان على هذه الأرض كان قدمه صلى الله عليه وسلم. باك ساعة ولادته ما ذكر ما ذكر ما لم يذكر لم يذكر يبدو أنه حامله عجيب ومولده عجيب صلى الله عليه وسلم واحدة تضع تتحمل تسعة أشهر ما تشعر بألم وضع ولا ألم حمل سبحان الله طيب ساعة الولادة هنا يعني للنضال في الولادة داخل البيت وننظر نظرة خارج البيت في بيت عبد المطلب ما الذي يجري خارج البيت في البيئة العربية هذه من عادات واخلاق وتقاليد وديانات وعبادات ما الذي يحدث؟ الإرهاصات الموجودة أنا ذاك أنت،, أنت عندك صفات حميدة وصفات زميدة في البيئة العربية نعم في شرب الخمر موجود ما كان موجود م. في عبادة الاصنام في الطبقية السوق والدهماء أيضا واشراب وحلو... كان هذه موجودة على مر التاريخ نعم هو لم تزل إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام با... يعني جبل بن الأيم يقول له يا عمر هذا من السوق قال سوى الإسلام بينكما ولا كلمة ولا كلمة من بطأ به عمله خلاص انتهت القضية القضية الـ الـ يعني قضية معذرة أن تغير على على قبيله من اجل ان يقتل لك عده الله حمار او ناقه او دد امجيه امجيه امتسبق فارس فرسا في داحس والغبراء تقوم الحرب عشر سنوات وما قامت الحرب الا بعد سنه لما داحس تغلب تغرب الغبره داحس تغرب الغبراء في ال ال ال ال ال ال ال المريدين ال ال ال ال صاحب الغبراء يطمسوا في الجبل وجه ال ال ال فتنسب الخبرة واسقطار كله. دي الأمير ظلم أحد ال ال الأت... الأتباع له ولان الاتباع دائما اتباعه المال ليسوا مخلصين راح خبر. سير وقامت الحرب على السواد. حروب عجيبة. سبحان الله. منشيم صاحبه العطر الشهيرة. عطر آه. منشيم. عطر منشيم. يعني صاروا لقوا بينهم عطر منشيم. منشيم. هذي ف... ف... ف... هي هل... الخارجيه خارج البيت خارج البيت. النيون الذي النبي صلوه وذوبيان بعدما اتفقنا ودقوا بينهم عطر بنشين وقد قلتم ان ندرك السر المعلوم المعروف من الامن الاسلامي ابلغ الاحلاف عن رسالتك هل اقسمتم كل أقسمه وبعد ما اقسمتم عليه على كان يعجبنا هذا قوله في ناية القصيدة فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفوا مهما يكتب الله يعلم سبحان الله يعني اذا كان عندهم ايضا لا لا. فقاليد والله والرب هذا زهير عجيز كان معجب بي انا اعجب بزهير لاعجاب عمر به ماذا يقول الغرب فضلية عن البيئة الجهلية انا ذاك فإنهم كانوا جهله متخلفين لا يبقونه أي شيء. لا صحيح. لا هذه الطفولة الحضارة او م. او يعني ما بلغ الغرب يعني مرحلة النضج الحضاري أبدا لأنهم ظنوا أن الجلد البيضاء هذه م. تميز وأن العيون الزرقاء تميز وأن الشعور الشقراء تميز وأن إنسان مولود في ارض يفضل على إنسان مولود في أرض أخرى تميز هذه ليست مفضلة موجودة عندنا أبدا مفضلة عز وجل بس م. في علة القوة. وفي الثقات والدهماء دي, دي كانت موجوده ما ننكر نعم. وجاء الاسلام فسبحان الله مثلا اضرب لك مثال لما كان السيد في قومه يلبس ما يجر به ثوبه يعرفه انه ده سيد ده من العليه من الخيلاء والعبد يلبس ما تحت الركبه فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعدل الموازين من جره غيره خولاء جره في في النار يوم القيامه خلاص بكبر بعض العلماء يأخذ النص كما هو وبعض الإخوة هناك خلاص لا نبده من تقصير الثوب وأنا أحترم أنا لا ورأي آخر ولكن أقول كما أحترم وأنا يجب أن أحترم هو ولا ما احنا صحيح الآخرون يقولون وأنا هذا الرأي. القضية ليست في إطالة الثوب وإنما كناعن الكبر البيئة العربية كذا بيطيل السُلوب يبغى أن يتكبر لأنه جاب غير يجيب خمسة امتار من القماش الثاني ما استطاع يجيب ثلاثة فثمر غط الركبة فقط هي كذا يعني ليس من صلب العقيدة هذا الكلام يا حنا الله ولذلك لما جاء أو بكر وقال يا رسول الله ان عزار يسقط من حقوي حقوي يعني وسطي وأنا حيفه ربنا كم قصير وانا حيفه أصلا <تصفيق> وعبر كان طويل وابيض واصلع سبحان الله ما بالله يدورنا في على ما احنا ما كان صلاه ال ال ال يسك هذا منقض يعني اذا الازار ينزل ينزل لغايهنا يبقى قال ابا بكر انت من من لا يصنعك الكبر ما معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ممن لا يصنعك الكبر الكبر لا يعرف طريقك لأن أنت ثوبك طويل ثوبك قصير إذاً في القضية في الكبر وذلك أنا أقول ببساطة أنا ممكن أقصر ثوب إلى ما تحت الرقبة خلاص وألب الساعة في يدي اليوم ما أدري يعني الساعة في يدي رولكس ب... ب... ب... ب... ب... بمليون, بمليون دولار بمليون دولار سبحان الله وأركب سيارة بخمسة ملايين ولكنني أقصر الثوب هذا طرسن صحيه قلبيه, صحيح. صحيح قلبية فرصت صح قلبيه فقط بس انزعها من قلبك توضح في هذه القناه ولا ننظر الى الدين نظره متحجره او نظره جامده ولكن ما زلت اقول من قصر ثوبه مقتنعا ان هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا الى الله والله يعني انا انا احترم وحدث ما ما تحت الكعبين سنار ما هو ما يكون ذي مجموعة لك. وصف ثياب الناس على سرطانهم كانت قصيرة حتى الركبة هكذا كان لا لا لا لا, لا. صار يعني كانوا يلبسوا أجمل الثياب وأفخر الثياب وأفضل الثياب وأنظر الثياب وأطيب الثياب خلاص ولبس السروال والجب وال والقبيص وكان له بتاع عبجا يلبس كذا وغير ملابسه و... نعم هل غير ملبسه كان كان هناك ترتدي لبس الفرنجة مثلا لا ما فيش الفرنجة اللي فيهم يلبس باب في الفخس وباب ستر العورة فطبع عورة هذا نحن لا نعوره رجال من السره للركبه وعوره النساء الجسد كله او على خلاف في الاراء يعني ترى دلوقتي مش حرام فالمساله ابسط من هذا وايسر من هذا والمساله لا تحتاج الى تضيح كل هذا الوقت في مثل هذه الام من يالف القول البت في تحريم الكرافطه ذا بعد ده ممكن بس واحد ضحك عليه في بيحكي رماته والله حاجه ربنا يهدي له سبحان الله يعني ده الله مرة اخرى اتفضل شاكرين الكرام ومستمعينا الاعزاء ونعود ان معنا <تصفيق> شهدنا الكرام مستمعين الاعزاء مرحبا بحضرتكم مرة اخرى ومعا مرحب مضافينا الكريم ادنائي الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلتكم مرحبا بفضلتكم اتفقنا مع فضلتكم ان نترك لحظة ولادة النبي على والسلام. وننظر خارج جدران البيت ما الافات الموجودة انا ذاك وكيف اصلحت فيما بعد هي, أصحيح هي, أصحيح هي أصحيح أصحيح من اكبرها ومن اطخامها قضية الاصناع كل أصحيح أصحيح قميلة لها صنم ليس في مكة رحدها ولكن في ارجاء الجزيرة العربية كلها كله لا حدود جام وتروح لليامة في الجنوب وتروح ناحية العرق كله, كله اصنام في اصنام عجيبة وولاء للاصنام غير طبيعي كيف داخلت؟ فلسة داخلت عمرو بن رحي راح مرة يزور الشام ويوم يعبده اصنام قال ايه قال والله الله ده تقارننا الى الله يزوره انت قطعتونا واحد اخد واحد هو دخل ولا يجب اللاعبات الاصنام إلى وغير اول من غير دين ابراهيم عليه السلام عمر بن هذا عمر بن رحي هذا وعند نبي صلى الله عليه وسلم يجره وقصبه في النهر الله. نبي صلى العالمين لانه اتخذ مصيبة زي مثلا قصها ديه ان ادخل حاجه اسمها الرخص الشرقي ولا تخلينا البليه الرخص الاقاعي بس ده عباده اوثان هذا فن فدرة الشيخ فن, فن. أه. تعبير أه. عن ال... إيوه. عن, إيوه. عن حركات الجسد التي ترفض الواقع او تعيش مع الواقع خلينا ترفض الواقع وميه بس هو الواقع موجود أمم، الواقع المر، هو واقع به. نسأل الله السلام. مالك من الذي بعمل مدرسة للرقص؟ اشتغل عشان فن صيف هذه القصة. ما هو، ما هو؟ كما تستطيع أنت بفضل الله حزنا وصدق جاريه هو يريد أن يعمل سيئة جارية. وحر. مالك سيئة جارية أيضا؟ هي من أذيه؟ أنت عايز تعمل صدق جاريه تعمل مدرسة، تعمل مستشفى للعلاج للأورام، تعمل شيء طيب تعمل معهد أحد وتحصد القرآن، تعمل معهد أحد للإمامه وللدعاء وخبرك. تعمل مدرسة أي للاسقاط عشان أولادنا يولدوا في في فصول طيبة من لها تهوية جميلة وظروف صحية. هذه فضّاقة جارى. اموت وصلّى شغلان. نعم. والثاني موت واتسجّى شغلان. ما هو ربنا رب نوايا ربنا رب أولود. طيب هو ما نوع بهذه بهذا الفن فن أصيل. حتى, أشوف حتى لا يدلس الفن. لا شوف يا أبوه. ما فيش أصيل ولا دخيل. هو كله يعني نسأل الله السلام. طالما شيء لا يرضي الله وقوله. فضولنا شردا ولا تسر عن الخبر. المدنية ليس من قبل المدنية مثلا تطور, تطور طبيعي المدنية مدنية. وحضارة كلما اقترد صار الكتاب والسنة وتحقيق منهج الله عز وجل تسعد وتسعد وتصلح تأمن وتؤمن لا تأمن المجتمعات الا بعلاقتها بالله عز وجل تزلزلت المدينة على عهد عمر صعد المنبر قال ايها الناس لا تتزلزل الارض الا لذنوب صنعت فوقها اتقوا الله ثم رفع يديه للسماء وقال اللهم لا تجعل هلاك امتي محمد على يد عمر بن الخطاب يا الله يا هذه الله. الدرجه يا هذه الدرجه يا الله سبحان الله, الله. وما وما انتشرت في الطوب ثم اعلنوا بها وإلا منع القطر من السماء ولولا البهاء لم يرتقوا وما أخرجوا زكاة اموال منع على الزكاه يعني الا وتفشى فيه امراك لم تكن في سابقيه يا لطيف يا ابني ذي امراض الان الاطباء يحتاروا كل ما اكتشفوا علاج لمرض يطالب عشرة امراض من اي من قبل البركه والبعد عن الله عز وجل شوف متخف يا شوف المسؤوليه خطيره ويجب ان احنا بالذات انتو كاعلاميين انتو اصبحتوا الان في عصر ما يسمى بال عصر العولمه او ما ماشيه او هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الفضائيات والقريه الواحده التي يريدون ان لا لابد من ان نعيش فيها اخطر جهاز واخطر ناس واهم ناس انتم ايها الاعلاميون فاستتقوا الله فيما تقولون وفيما تعرضون على الناس اللهم اجلنا من المتقين هذا قناه الشريقه ما شاء الله يعودا رب العالمين هذا مصداق الله. الله. الله تعالى كلما راينا قناه فيها قيم ومبادئ المجتمع المسلم العربي الاصيل نحن نحييها طيب عودوا على بدء على الاصنام على الاصنام, تعال الأصنام. كم صنم وكان داخل كعبة وحدها ستون وثلاث 300 صنم بعدد ايام الثاني داخل الكعبة داخل الكعبة الله اكبر اخرج برا الكعبة وكل القبيلة اللي هستنم تدخل تعبده وهم جايين يحجوا واعتمروا وكان عندهم الحج والعمر خذبان طيب على ملة اللي... على <تصفيق> طريقة مكاوة تصدية يصفقه ويصفاره وما كان صلاته عند البيت إلا مكاوة تصدية وبعدين ايه يجي من... انت جاي من خارج مكة المكاوة تصدية هنما يحدث الاغاني اليوم هو شبيه بصلاة الجاهليين وجعل التصفيق للنساء لما تسمع حاجة جميلة كرجل تكدر هضيف مؤتمر في اجتماع سمعت في كلام الجميع الله اكبر سمعت حقيقة جميل الله اكبر سمعت كلام داخل الاسلام الله اكبر أما لا. لان نصفق ونصفر التصفيق, للنساء. التصفيق للنساء رأى الحسن البصري في تلميذ علي رضي الله عنه وناسا يوم العيد شباب يصرق فقال ادعو عليهم يا امام قال عن رفع عليه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا لا تحلوهم من الفرحة برؤية وجهك الكريم في الآخرة الله اكبر دع هذا قلب كبير هذه قلوب كبيرة. التصليق للنساء والتكبير للرجال. انما جعل التصليق للنساء. لماذا التصليق؟ مش تصفق المحاضرات في الصلاة الإمام أخطأ. ذ ذ النساء تصفقين. مش في الفرح يعني. مع المزيكا مع العازي فرقيان اشياء من الموترك قبل كده ومن يضحك له زمن الغواني فانا لا تحركنا الضفوف خارج الكعبة اللي داخل الكعبة كل قبيلة وجايين انت جاي من خارج مكة لا صح ان تطوف بهذه الثياب التي في جيت بها من اليمن او من العراق او من الشام او من مصدق قبل الاستهام تاخد شيء يسمى الحمص الحمص هذا هو ثياب عدها سدنت المعبد او اللي هم مسؤولين أعلى. عن المسجد الحرام او الكعبه لتلبسها طب انا لا استطيع ان اشرح ثمن هذه الثياب فطفع عريان عريان عريان كما ولدك لك يا لطيف ما هي زي الموسى السامري السارقه حرام ولا حلال؟ ولا حرام فعملت وزر المصريين يا سرقنا الذهب طب انا اعمل لكم ايه صنمي عملوا العيد وعبدوا طلعوا من مصيف السارقه دخلوا في صف الشيخ <تصفيق> الناس القضية انت معاك فيها بعض الذنوب ها؟ دي لا تفقع لا انت تصفع ريان زي ملديتك امك الا لا يتطوفن بعد اليوم في حديث الوداع مشرك ولا عريان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ده عدد المسجدين قليل واحنا رزق اهل مكة في هذه الايام من من الحجيج. الحجيز وينخفتم عائلة اي صخرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء شوف, شوف كلام العقيده حلو شوف عزيز. كلام القران جميل ازاي اوعى تخاف من على السياحه من انك تعمل كذا ولا لا اطلق الامر بحلاله ياتيك فضل الله من حله وحلاله خارج الكعبه تعالى الى بعض الاطلال كده النحسيه كده نحس شويه منها في التاريخ للاسف عندك العزه العزه العزه ولات والعزه, والعزة. ومنات الثالثه الاخرى آه. آه سبحان الله لا عايزه شوفت النجمه عجب يقول ايه? يقول عندها سدره من... عند المنتهى. عندها جنة المأوى. يغشت سدرة ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من ايات ربه. كل فوق. فوق, فوق السريه نعم. افرأيتم والعزى والعزة. مفاجئ. في من سدرة المنتهى. أفرأ... في اللي... صدمة. تشعر ب... بالتفيق. نعم. رعيتم الله والعزة ومناته ثريته الأخرى لكم الذكر وله الأنثى ترك اذا إلا قرطاتهم يأذن أسماء ثم يتبوا أمتم وأبائكم هم هم هم صنعوا صنم وخلصوا نشر القضية وقاعد يعبدوا فيه العزة كانت موجودة عن طريق مكة العراق من ناحية نهر العراق كذا فجابوها بني شيبان بني سليم نعم, نعم. لا بني شيبة لا لا لا سبحان الله كانت في الطائف دول كانوا حجبها وسددتها ثقيف لقابلتنا الحجاج <تصفيق> واضح منى <تصفيق> واضح. <تصفيق> واضح. دي كانت على ساحل البحر هناك بقى ناحيه المدينة الاوسط الخاصه دول كانوا بيعبدوا مناه الرئام دي كانت في صنعاء اليمن رئام حتى اسمها عربي كده كانوا كانوا صنم يعظموه ويدحوه يذبحوه يذبحوا له وفي ناس ثاني بيلاحظوا ان لا ضره وكان في سيارات هي ده الارض هذه الأسماء الام طيب وبعدين كان في سواح اللي هم الاصنام اللي من قام من, من بعد كده نروح اه صواع ويغوث وود وود السواح ووعق سواح كان على ساحة جنبها كان يستعبده هزيل البضري وبعدين عندك يهوث كان في جرش غير الجرش بتاعت الاردن الجرش دي كانت في اليمن مخاريف اليمن جنوب مكه على حد ما بين الجزيره ومكه كده في يعوق كانت همدان في ال في ال ناحيه ال ناحيه مكه مم. ناحيه اليمن ولا ايه همدان دي السمت وحسن جذور وكانت مم. محبه لآل البيت حب عجيب ولما الحسن خطب منهم وقف ابوه عبيد شوف شوف شوف شوف بيت النبوه يعني ايه قال بني همدان بلغني ان الحسن ولدي قد تقدم لتزوج الابنتكم وان ابني الحسن ازواج المطلاق ان شئتم فزوجوه شئتم فالفضل فرحبا <تصفيق> هكذا فيقوم زعيم همدان ويقول يا امير المؤمنين كيف لا نرضى لابنتنا ان تضع شفتيها في مكان كانت توضع فيه شفة رسول الله صلى الله, الله. فدعت عينا عليه وقال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لها مدان ادخلي بسلام أنا أحبون ابن يحبوا إبني أحبوا آل البيت وكلنا نحبوا آل البيت وحبوا آل, وحبو آل البيت دين نديم الله به ونصلي عليهم في كل وقت لكن لأنو غالي وفي ناس ناس كان في حمية برضو في اليمن سبحان الله كانت تعبدوا الكلاع قبيلة كبيرة طنبق الكلاع وفي يا سيدي كان صار معجب اسمه عميانس عم يانو آه لا من لا عن عم بعض شرح السياره وباتفه انه عنه انه محور من عم انس عم, أنس من عم أنا الله صاحب <تصفيق> <زي عمال> <تصفيق> كانت تعبدوا خلان كانت قبيله يمنيه عيره سبحان الله الخلاصه طبعا كانت جنوب مكة وكانت او في هبل هبل اه صح, صح. من الاسلام المشهور ايضا هو ربل. كان بنو اميه وجوالك. قال لا وقف ابو سفيان بعد احد قال اعلى هبل يا لطيف فرد عليه عمر قال الله اعلى واجل سبحان الله م. لنا اللات ولا لات لكم قال عمر الله ربنا وربكم شف. توازن. شف منطق توازن ومنطق التوحيد مع ان عمر بن الخطاب كان يعبد اصنام فنبعث اليه من العجل هو ابوه ويؤخذ الله بسم الله الرحمن الرحيم فدي يعني عايز اقول ايه يعني قضيه عباده الاصنام وكانت عبادة الاصنام دي عباده خطيره جدا طب سؤال قبل عبادة الاصنام لما تعددت الاصنام بالرغم انها اصنام في النهاية تشبه بعضها بعضا على رؤوس القابل تعدديه الاصنام لماذا تعدد الاهواء ها الاهواء ها. الوادي ده أتفر... يا ابني ماله تتخيل ان تصنعه لهو سبحان الله مزموده مثل مثلا شوف وانها يعني إن إن ربنا ما وضح الطريق فا ايه ولا تتبع السبل وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتنفروا عن سدينه سابين ها سبحان الله ده هو ايه هذا صراط مستقيم هي صراط مستقيم واحد لا تتعصوا ابدا صح وبعدين انت داخل حدود الله انت في راحه في تاكد بقى يعمل لان عباده الاصنام دي عباده ساذجه فيها من السذاجه في عباده الان مركب في شرك مركب الان شرك معقد نعم ده شرك ب... مبسط عباده صح. الاصنام ده صنم الان عباده المنصب هذا صنم طيب اول من العكوست بتاعه كده يموت حسره طيب ليه يعبده آه. مش يعبده يعني الناس اللي لكن يعبده يعني المتملك عليه حياته يقدمه يعبده ماله يعبد عزوته وقبيلته يعبد المال يعبد المال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصه وفي روايه تعيس عبد القطيصه تمام الخميصه ال سيدنا سبحانه تعيس وانتكس واذا شيك فلانتقش يا لطيف يعني اذا شيك كان دخل في الشوكه فالراجل يقول الله لا يرزق يرزقه بحد يخرج الشوكه منه تخيل لك هي سبحان الله خربت راجل قاعد يعمل أزياء لله ويعرض النساء كده عشان يمشوا تدخل تدخل تحت العنق دب ان شاء الله سبحان الله صنعت النجوم ماذا نجم هذه أصنام صنعت البطل إذا تخيل اللاعب الفلان خمسين مديو يشترك العد والمداد بيقول له إياك تاكل كذا إياك تشرب ماء بعد الساعة 9 إياك لا إله إلا الله ما اشتركه ما الله العظيم فالعبادات الافكار والمفاهيم بس قضيه هالمركسيه والليبراليه بالضبط كده وبعدين ايه القوميات م. ها انا ودك انا مش عارف من كذا وانا كذا ولذا تدعوها فانها ممكنة. العصريات كان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث هذا حديث قل لمن لا لا لما لما, لما وجد ان واحد يهودي معد كده ليه اوسير علي مع الخضره بيضحكوا كيف كده ازاي كده الا لا تذكرون مبعاث طبعا ليس بين الخضر ف... احاول ولا خضر خضر الله حسبكم قتل فلان فلان المهم قام الناس قالوا في الغد نروح نجيب الشيوخ الرسول بدء الخب قال ابي دعوه الزاهديه وانا بين اظهركم دعوها فانها ممكنه فبخل القوم افتلت لحام واحتضن بعضهم بعضا سبحان الله ويوم المنافقين راحوا في في يوم حنين يوم فتح مكه فالرسول صلى الله عليه وسلم راح نعطي الالفين اكثر الغناء وقال الانصار يعني ما ناخدهم الى ايمانه الا حصل ينظر حوله فلا يرى احدا من الانصار قال اين القوم قالوا في الشعب الفلاني ذهب اليه غاضبه عادوا رجع آه. الى أهله وقام خلاص أنت كنت في كنتوا يسر. كنتوا ممر معبر. حضب. قال سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك. وجئتنا طريدا فاويناك وجئتنا عائلا فاغنيناك ولو قلتم لصدقتم. شوفنا. رارة. شوف الادب جميل رائع. سوف يعودون الناس بالانعام والشياه الا ترضون أن, تعودون ان تعودوا انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم الله, الله. الله. لو لم اكن رجلا من مكة لكنت من الانصار اللهم ارحم الأنصار, الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فبكى القوم واسرع كل واحد ليقبل هذا الرسول ورسوله سبحان الله رضينا برسول الله رضينا برسول الله <تصفيق> هذه <تصفيق> هذه القيم لما قيم الدين لما تدخل في القلوب في ضوء هذه هذه الاضاءات وما احوجنا الى هذه الاضاءات صحيح بارك <تصفيق> الله فيكوا من هذه الاضاءات ناخذ بعض الاتصالات اهلا <تصفيق> وسهلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الى نمسا الاخت ام احمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم وعليكم هذا البرنامج وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن في ميزان حسناتكم بإذن الله يا رب بارك الله فيك صدّالي أخي لدي سؤال إن شاء الله حول مقولة فضيلة الشيخ عمر عبدالكافي حينما ذكر بأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباه بإذن الله من أهل الفترة ولكن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذى لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي وربط بعض العلماء هذا الحديث بالآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا يقرب بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نعم فنرجم الشيخ إن شاء الله بإذن الله توضيح ويعني إذا تسعى صدر فضيلتكم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هناك هل نستطيع أن نقول لبعض الدعاء في تلك الأيام أن هناك بالفعل ربطا بين جاهلية هذه الأيام وبين الجاهلة التي كانت موجودة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل, قبل بعتة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ماذا, ماذا على الدعاء؟ نعم ماذا نقول للدعاء معذلة؟ هل هناك علاقة بالفعل بين جاهلية هذه الأيام والجاهلية التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وإن كان كذلك فما هو الطريق ما هو الطريق الذي يجب أن يتبعه الدعاء في دعوة كقال فضيله في الحلقة الماضية دعوة المسلمين الاسلام وجزاكم الله خيرا مبارك فيكم وفيك بارك شكرا انا يعني انا اشكر الاخت ام على الاسئله ان استراتاس صلب الموضوع شاء الله. وهذه اسئله تثري البرنامج حقيقه ولذلك ولذلك ف... انا ارى ان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ربما لن تنبتوا الارض العربيه الان معقول. وربما يستنبت في ارض اخرى ممكن الله هو أكبر ب أل ال التي أثرتها الأخت معهدية ملأ أهل الفترة أهل الفترة, أهل الفترة. أهل الفترة. فترة. يعني, يعني المسألة ترد النبي على الفترة آه هو أولا هو, هو استأذن ربه هو. صلى الله أن م. أن أن يستغفر لأمّه فلم يأذن له م. لأنه ما كان مكذف بدينه عشان يستغفر له ولكن لما استاذن في أن يزور قبرها فأذن له حتى افتقده الصحابة يوما فوجدوه بعد مدة اين كنت رسوله فوجدوه جالسا بجوار احجار يبكي قالوا ما يبكيك يا رسول الله كان واحد واحد وستين سنة سبحان الله اه ماتت وعنده كم معنى عنده ست سنوات شعر بها اه اه اه كان يشعر وكان يبكيه وكان يبكيه لم يره لم يقل ابت ابدا مم. وقال امي ست سنوات بيبقى حياته كلها يقول ربي ربي الله. هذه تربية خاصة جميع هو وجدوه يبكي قالوا اين كنت يا رسول الله قالها هنا قبر امي ذكرت حنوها وضعفها ورقتها وحنوها عليه فبكيت يذكر حاسين ساذكر ست مرات بحنان امه فيبقي الرجل العظيم لان العظمه في رقه القلب لا في قساوتها الذين قلوبهم قاسية كالحجارة او اسد كفلا هؤلاء ليسوا عظماء هؤلاء من من الحقاره المكان ان تقصد لهم الحجارة وسلك بني اسرائيل لكن الانسان العظيم كان يخشى القلب طبعا في البكاء كان كان كان يبكي يذكي الجمل الذي يشكو ده سوف نرى صور عظمتي التي يعني ما احد العالم اليوم الى محمد بن عبد الله عبدالله العلاقة بين جهلية اليوم وجهلية الامر ما اشبه اليوم بالبارحة ولكن قلت لك ان جهلية العصر القديم كانت جهلية تازجة بسيطة في صنم اما الان الجهلية قد تعددت وسوف نعرض لها كثيرا ان شاء الله وسط الحرقات وانا نتكلم عن الشروق المحمد بإذن الله اخ عمر من العجبان السلام عليكم عروه اخ اتصال هكذا اخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه دكتور ونعبنا المعنى اه حمود العلي من حائل مرحبا حمود من حائل صدر. كيف الحال يا دكتور بارك الله فيك كيف على هذا البرنامج يا دكتور يا من ونحرص عنك ونول المتابعين له الله الاستفادة من علمك السؤال يا دكتور ما. عندما نسافر بعض الدول الاسلامية نجد انهم يهتمون بالقبور لرجال صالحين حتى تحول ذلك الى الطواب حولها ما هو دور الفرد المسلم في انكار ذلك واين دور العلماء الصالحين في تلك البلاد ما. طيب حاضر بارك الله فيك شكرا لك أخ محمد بن دبي السلام عليكم وعليكم عليكم كاتو استاذ محمد الله يرضى عليك السلام عليكم دكتور يا مرحبًا وعليكم السلام عليكم مأمور الشاشة وجزاكم الله خيرًا دائمًا إن شاء الله. الله مبركين. سريعا سريعا عندي ثلاث أسئلة بسرعة. السؤال والثانية هل قبيلة عبد مناف أصلها من من في مصر؟ السؤال الثاني ما ليش نرجع للحله دايمًا ب... عن سيدنا يحيى عليه السلام؟ أنا عايز أعرف هو بويز في نفس الوقت اللي كان فيه سيدنا يحيى عليه السلام وكان بع لأنه ديانة بيوضع يعني في نفس الاثنين جم تقريبًا في نفس التوقيت على حساب مرحيمه. السؤال الثالث إن ال قصة الأنبياء كلها المذكورة في القرآن كلها بتتحدث عن عن الأنبياء في الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر ما سمعناش عن أي أنبياء خارج هذه المنطقة هل ده خرف لينا في المنطقة ولا ده لسوء الناس كانوا في المنطقة يعني الناس في أوروبا وأمريكا والصين ما سمعناش عن أي حاجة يعني فنرجو من ساداتكم توضيح هذه النقطة هذا شكرا جزيلا بارك الله فيك نجيب على ننجب على هذين السؤالين. مسألك اهتمام بالقبور كيف يصنع الفرد المسلم بإنكار هذا الموضوع؟ خلاص لا يذهب يعني لأن هناك مساجد كثيرة فليست فيها قبور. يعني ابن أبي صالح إن كنت مؤت منو بتجهز يوم الأخ فل فل ترى إلا وحطمته ولا ترى أن قبرا مشرفا إلا وسويته. قبر مشرفا يعني؟ بالس. لأنه بالأرياف القبور هكذا. غلط لأن لا, لا, لا القبور لا تعلو شبرا عن الأرض. ولكن أن قبورنا صارت عجيبة. دفاع قصور. الناس تسكن القبور الآن. لا وما عندهم قصور في السكر بناء الدين. الذين طالنا تمنى من أهلينا أو من الذين يسلوننا يعني يسلونا على ال... في لحد شرعي أو في شق شرعي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> ومن دفننا في غير هذا فنحن نبرأ إلى الله فما بدله من بعد ما سمعوا فإنما اسمه على الذين يبدلونه. نعم. نعم. مع أحسن جمال من سوريا السلام عليكم. أخد جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ردّل. إزاي يا دكتور؟ الله يبارك فيه. حاول اتصل بنا مرة ثانية. صار الأخ محمد من دبي عبد مناف من من في مصر. عملنا مايا شيء في التاريخ. عبد مناف. نعم؟ عبد مناف. لا لا, من لا لا. من بلد من لا لا لا, لا, لا, لا علاقة له. من في أبل وما حلم هذا مصر. هل سيدنا يحيى بوعت مع سيدنا عيسى في نفس الوقت؟ نعم نعم نعم لماذا الأنبياء منصبون في الجزيرة العربية صحيح؟ لماذا مثلا الأنبياء في أمريكا في الصين في أوروبا مثلا؟ بصراحة لن يجدوا عندهم لا مبادئ ولا قيم ولا مثل كما ليس عند كثير من أحسادهم ولكن موجودة في البيئة العربية يعني النخوة والشهامة والكرم والنصفة الضعيف لا تجدها إلا الدينات العربية سألوا هل ان اهل البيئة العربية العربيه ذاك يعني من ال... من السوء بمكان لا لا لا لا درجه ان نكره الانبياء من لهم من الفضل بمكان ان الله م. راد لهم الهداية اتبعوا اصحاب المناطق الاخرى كان لهم انبياء ايضا لا م... م... يعاقبون اذا يعني اذا وصلت في الرسالة ونحن مقصرون بس كمسلمين للاسف للاسف نحن من المقصرين صلى من كما قلت لك في الحلقة السابقة مرتين بعدم تطبيقه اولا وعدم تبليغه ثانيا ومش تبليغ يعني اروح اقولك صل بقومة لا لا بعدم تبليغه بسوء سلوكياتنا وضعفنا في مواردنا مواردنا تحت اقدامنا ثم نعطيها للغير يصنعها لنا وبيعها لنا باضعام وهذا سوف نحسب عليها من القيام سلم يا رب يطب لي ان نعود مرة اخرى لمسألة الاصنم والاوساني الموجودة حمد الكعبة كل صنم واضح أنه يمثل فكرة قبيلة محددة. طبعاً, طبعا. كانوا ااا ستين وثلاث من الأصمام. ال الآن كيف ترى هذه الأصمام وكيف عددها الآن؟ الآن م. ضع أصوان على يمين الرقم هذا. الله أكبر. طبعاً طبعاً يعني يريد أن أن أن النعب الصنم العولمة. النعب الصنم القوميات. النعب ال الن الصنم العرقيات. النعب الصنم ال يعني يعني ما يجي واحد. خبيس من من الطابور الخامس وأكتب أصل صراحة الدين كان كردي يعني تعايز تقولي كان مسلم ما له من أكران حدثون عن أي مشكلة المفروض أن يقالها كذا مسلم. مسلم مسلم وإلا نقول لا لا لا أصل بلال حبشى وصهيب الرومي و وأبو بكر قرشي الإسلام انتصر بأبو بكر العربي وببلال الحبشي وبصهيب الرومي ومحمد محمد إقبال الهندى وابن رشد الاندلسي ما سمعنا التاريخ ده ما سمعنا من حاجه هل كان انتصر الاسلام لا يحتاج الى الى الى الى عنوانه ولكن كلهم مسلمين ناخذ اتصال الاخت مها من الكويت السلام عليكم عليكم السلام مرحبا اهلا بنكلم الشيخ مع حضرتك ذكر الشيخ موسى عليه السلام انه كان قال نعم كان في رقص ها هو ما كان في لدغم منذ العدد اخو تعرض لها بيت فرعون عليه السلام لما انعبت ااسيا تمرة والتمرة اذكر الشيخ ان يتوارثون الانبياء ابناء الحسن والحسين كي نعم كيف يتوارثون هذه حادثة حصلت له طيب هذا واضح واضح قل الربطه التي كانت عند سيدنا موسى كانت من الجمره في قصر فرعون لا لا لا هذا كلام غير منطقي انا هذه يعني قدم له هذه يعني فلتة اسرائيليه كما هم العاده يكتبون اشياء غريبه ياخذ الولد يحط له على الجمره وضعها على لسانه كلام ولد مولود من من, من من من ايام ثلاثة Vamos la meo cruzando mi 48 ساعه 72 ساعة والقبصه باقيه تخيل انت ولد عند 72 ساعه يقدم للطمره والجمره والجمره على الثاني و, و وشد لحيته فرعون فخلع منها بضع شعرات, شعرات وضرب فرعون على وجه يعني إحنا مش فيلم فيلم هندي <تصال> <تصال> السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكريم. بنسأل الدكتور بس على موضوع الاحتفال بالبر النبي. في افراط زيادة بالاحتفالات بس انه هل هالشيء معقول ولا عادي ولا مو عادي؟ هذا. شكرا شكرا. هل هل ين يتورث الاحفاد من الأنبياء الرات هذه فضل احفاده قلت رات وارثها لا لا أسفر. يعني ممكن يكون في العائلات القريبة من الحسين رضي الله عنه مم. كثير من الوائل فغان عامه موجودة في كل عائلة تقريبا لكن هو الرسول يريد أن يعلي من قيمة الحسين رضي الله عنه ويشبهه بعمه موسى هذه عمومته الاسفيه فمش عمه لا عم له ده خطه ده خط ده فرع وده فرع لكن الانبياء اخوه أخواتنا لعله بينهم واحد وأمهاتهم شتة. فالرسول إعلاء للطيمة لأمبياء إخوته. سبحان الله. والعمه موسى هذه خيمة. وعندما يأخذ العم موسى إغرت هذه الجميلة. مم. سبحان الله. يعني هذا بس. هذا من بدء المتع. نعم. ما سنتنا احتفل بالمرض النبوي؟ لا نحتفل بالمرض النبوي والله الذي أعرفه احنا عندنا عيدان كبيران. عيد الفطر وعيد الأضحى. فلما أكثرنا من الأعياد كثرت أحزاننا. ولما كان عيدان فقط كان عيدين فقط سبحان الله كانت الأفراح كل يوم أرض تدخل للإسلام جديدة وناس تدخلوا للإسلام جدد ويسرح الناس سبحانه وتعالى وتنتصر الأمة ولما أكثرنا من الأعياد كفرت الأحزان بس. جيد جديد. وصلت الرسالة ونقدم معتقداتكم في الحلقة القادمه ان شاء الله, الله, الله في المجتمع قبل الشروق المحمدي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الشروق المحمدي ثم الشروق المحمدي ان شاء الله الله عليه وسلم بارك الله فيك نتو دعاء ان ختم بهذه الحلقه حبيب. الله سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا <تصفيق> والمسلمين جميعا جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروم لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا رفرت ولا مريضا إلا شفيت ولا عثيرا إلا أسترت ولا تربا إلا أذكت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا سالم سالما إلا وقد وردت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم مبناتنا بالاذواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات واطر عنهم شياطين الانس والجن اللهم اعد لنا المسجد الاقصى اللهم رد الينا فلسطين يا رب العالمين وعد الى العراقيين عراقهم يا ارحم الراحمين واجعلها على قلب رجل واحد يا اكرم الاكرمين واغفر لكل المسلمين في مشرق الارض ومغربها طبعا اراد بنا سوء ان قد ذهب اليك واجعل تدميره في تدينه يا ارحم الراحمين اجعل لهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا هم انرقاق واه الدعاء أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تقينا كلا سلاما بارك الله فيك تكملون في الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله أكبر الحمد الكرام المستمعين الأعزاء إلى هنا نقتويكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفوت الصفوة أشكر حضوركما وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي سامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى أبو لقاء جديد مع صفوت الصفوة هنا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى Wa wat het